ل ا ن ا ل ق ر آ ن أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزني يا بني اركب معنا يا بني اركب موسوعه ل ا النابلسي عاصم م من ا للعلوم الاسلاميه ن ا ل يا ولا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين يا قال ساوي إ ل ى جبلي يعصمني من الماء قال لا أ ع ص م اليوم من أ م ر الله إ ل ا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرضين وقيل يا أ ر ض بلعيماءك ويا سماء وغيظ الماء وقضي الماء شركه الهدى شركه دعويه ونادى ب غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ح ا ن قال يا نوح إ ن ه ليس من أ ه ل ك إ ن ه عمل غير صالح فلا ت س أ ل ن ي ما ليس لك به علم إ ن ي أ ع ظ ك أ ن تكون من الجاهلين قال رب إ ن ي أ ع و ذ بك أ ن أ س أ ل ك ما ليس لي به علم و إ ل ا تغفر لي وترحمني أ ك ن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم تلك من انباء الغيب نوحيها إ ل ي ك كنت ت ع ل م ه ا أنت و ل ا ق و م من ك قبل ه ذ ا فاصبر إ ن ا ل ع ا ق ب ة ل ل م ت ق ي ن و إ ل ى ع ا أخاهم هودا ا د ق ل يا ق و م الاسلاميه ل ه م ي ا قوم لا أ س أ ل ك م عليه أ ج ر ا إ ن أ ج ر ي إ ل ا على الذي فطرني أ ف ل ا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم ق و ة إ ل ى قوتكم ولا تتولوا مجرمين م و ه و د م ا ج ئ ت ن ا ب ب ب ي ن نحن ة وما ت ل ك ي ل ه ت ن ا ع ن ق و ل و م ا نحن ل ك بمؤمنين إن نقول إ ل ا تراك بعض آلهتنا بعض ب س و ء ق ا ل إ ن ي ا ش ه د ا ل ل ه واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إ ن ي توكلت على الله ربي وربكم ما من د ا ب ة إ ل ا هو آ خ ذ بناصيتها إ ن ربي على صراط مستقيم فإن موسوعه ا ف ق النابلسي ه إ ي ي ك م و ت خ ل ف ر ب قوما غيركم للعلوم ا شيئا تضرونه ر إن ب ى كل شيء حفيظ ل الاسلاميه ء أ م ن ن دا الذين آ م ن و ا م ع ه برحمة م ن ا و ن ج ي ن ا ه م من ع ذ ا ب غ ل ي ظ س ي للعلوم ا ا بآيات الاسلاميه ت ب ع و أمر ذ ه اسماء الله ا ل ا إ ن عادا كفروا رب Definitely.、Yeah.